فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَأَّ وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ خُرْجَ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتِ خُرْجَ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَجْزَلَهُ وَقَطَعَنَّ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَشَرْ لِلَّهِ وقل لعاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك ما الذي نلكنني فيه ولقد روته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وضع استجل أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إن بو هو السميع العليم ثم بدى لهم من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 فوق رأسي قبزا تأكل الطير منه ندئنا بتأويله إلا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبدأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تقوم ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون